قبل أن نأتي هذه الآية قال الله قبل ذلك عن الأنعام ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون لا ريب أن الرواح بعد السروح فالغنم والابل تذهب أولا إلى المرعى ثم تأوب لكن الله جل وعلا قدم الجمال في حق عودتها لما؟ لأنها تذهب وهي ضوامر لم ترعى بعد. وتعود وهي أمد خصورا وأكثر شبعا فيكون منظرها في العين عند أوبتها أعظم من منظرها في العين عند غدوها ولهذا قال الله جل وعلا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون والتقديم والتأخير باب عظيم في القرآن في البلاغة من يتأمله من يقرأه يجد فيه جمّا غفيرا من الفوائد فمثلاً قال الله جل وعلا من بعد وصية توصون بها أو دين مع اتفاق الفقهاء على أن الدين مقدم على الوصية فمن ترك مال إنما يأخذ منه أولاً ما يقضى به دينه ثم تنفذ, تنفذ وصيته إذ لم يكن فيها شيء مخالف للشرع مع أن الله قدم الوصية ولكن الله قدم الوصية على الدين لأن الدين يوجد من يطالب به الدين يوجد من يطالب به أما الوصية فغالب الظن لا يوجد من يطالب بها خاصة إذا كان فيها حظا للفقراء والمساكين وذوي العوض فهم لا يذنون أصلا أن فلانا أوصى لهم فلهذا قدم الله جل وعلا الوصية على الدين رغم أنه في العمل في الإجراءات بعد, بعد الوفاة يقدم قضاء الدين على, على الوصية فهذا باب التقديم والتأخير كما قلت وهو في القرآن كثير جدا وقال تبارك وتعالى يأهب لمن يشاء الإناث ويأهب لمن يشاء الذكور فقدم الإناث لأن الرجل إذا كانت أو إذا كان أول بكره أنثى غالبا تحمل البركة أكثر غالبا تحمل البركة أكثر والتيامن وهذا مشاهد محسوس لكن لا يعني أنه إذا كان البكر ذكرا أن تزع البركة فرق بين أن تكون البركة أكثر وبين أن تزع وبين أن تزع البركة وربما قدم قد جبرا لقلوبهم لقلوب الآباء